بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد إخواتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أعظم آية وقد اقتربت يعني النهاية أو كاد موكب النور أن يحط رحاله في المحطة الأخيرة ونحن في عبر هذه الحلقات الطويلة خلال هذا الشهر المبارك مبارك عشنا مع أنوار وأسرار وتجليات وأشياء لم نكن نتصور أن تحملها هذه الآية القصيرة آية الكرسي لكن يعني أثبتت من جديد أنها بحق أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وصلنا إلى وهو العلي العظيم قضية العلو قلنا أنها قضية جدلية هلك فيها من هلك من فرق ضل ولا يزال لهم يعني أعوان وتلامذة يؤكدون على ما أكده الأوائل من أهل الضلال للأسف الشديد ونجد منهم يعني وشيوخ وعلماء يعني يفعلون ما فعله أسلافهم من أرباب هذه الفرق تضيت العلاقة بين علو الرحمن والسؤال الذي صار بسببه جدل كبير أين الله سبحانه وتعالى هل يجوز أن يسأل المسلم هذا السؤال هل السؤال عن كلمة أين هذه السؤال عن الأينية إذا صح التعبير سؤال خاطئ على ميزان عقيدة أهل والسنة والجماعة سنزل هذه الأمور مع فضيلة ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني مرحبا فضل الدكتور مرحبا شيخ مصطفى ربنا بلك فيكم فيك القضية فيك فيك. الكبيرة في هذا السؤال أين الله سبحانه وتعالى هذه قضية أنكرها من أنكر وأثبتها من أثبت فما الموضوع يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحن لنا ما ورد في كتاب ربنا وما صح في سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لأن العقيدة مبنية على تصديق خبر الله ورسوله فلا يمكن أن يأتي الشخص حتى من المبدأ كده يقول لك لا يجوز أن يسأل عن الله بأين لا يجوز أن يسأل ومن سأل عن الله بأين فقد أشرك ثم أفاجأ بأنه صح عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية فقال لها يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدها معاوية بن الحكم اعطقها فإنها بكمنا إذن الرسول على الصلاة ده المبدأ نفسه يعني موحد أولي لا لا يسال عن الله باين راجل عالم أو دكتور في جامعه والرسول السلام بيقول صراحه الله يبقى في خلد اما ان كلامك صح او كلام الرسول صح اما ان انت في كلامك وانت يعني قلت كلاما لا تعي لوازمه طالما علمت قال الله انما لا يسال يبقى انت بتعدل على الرسول السلام يبقى اكيد قل انا ما فهمتش قل الكلام يقول لك أين للمكان وكل من كان في مكان فهو محصور الكلام ده هو تيقبل في عالم الشهادة في أو فيك إنما في رب العزة والجال لا ليه بقى هو أصل المشكلة كلها يا شيخ مصطفى في أنهم ينظرون إلى عالم الغيب بنفس المقاييس العقلية اللي بتحكم عالم الشهادة ولذلك إحنا عايزين نبين إن عقيدة أهل السنة والجماعة تفصل بين الأمرين ربنا ليس كمثل شيء شتان بين عالم الغيب وعالم الشهاد وأنا حضر بأمثلة بسوطة جدا يفهمها المشاهد العادي والبسوط جدا جدا عشان نبين إن أية الكرسي كلها مرتبطة بإثبات علو الله على خلقه وذكر الكرسي اللي هو موضع القدمين نعم. فما بالك بالاستواء على العرش وقوله تعالى الرحمن العرش استوى اللي يسأل أين الله لجميع المشاهدين تول على العرش والعرش في السماء فالله في السماء فوق العرش للإجابة اللي هي معتمده على نص ما ورد في كتاب الله وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا السؤال نفسها جائزه جائزه في شفاعه اهل السنه والاجماع ليه هي كائزه بقى احنا بنقول ليه جائزه اقول لك طب ما المكان ما عارف المكان وهو الرسول ما يعرفش ان المكان يعني أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما الذي إن سال السؤال هو اللي سال السؤال مم. فانت تعدل على النبي عليه الصلاه انت تطلع مين عشان تعدل على النبي عليه وهو في توجيه الكلام بتاعه منه غلط نعم <تحدث> عرفه <تصفح> <تصفح> <تصفح> أين للمكان بس المكان على نوعين فيه مكان يخص عالم الغيب ومكان يخص عالم الشهادة فمكان عالم الغيب أقدر إيسو بنفس مقييس المكان اللي في عالم الشهادة لا الدليل على كده إيه الدليل على كده إن ملائكة الله عز وجل وخصوصا ملك الموت لا يحكم زمنه ولا يحكم مكانه صحيح. يعني حافظ انا معك هو ربنا أقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج المشيدة يعني إذا كانت المقاييس الغيبية هي نفسها المقاييس المشهودة المرقية في عالم الشهادة <تصفيق> يبقى ما فيش ولا واحد فينا حيموت ليه؟ دلوقتي أنا ما حطه في غرفة مغلقة في بروج المشيدة وقفل عليه ومستحيل حتى تدخله أكله ولا شرب الرجل ده حيموت ولا حيعيش أنا بكلم كل المتكلمين اللي أجدهم لا يسأل عن الله بأي سؤال موجه إليهم الرجل اللي هو ده ومحصور في قلب غرفة خرصانة محدش يعرف يطلعه حيموت ولا هيعيش هيقولك حيموت لا مش حيموت على مقايزكم إن ملك الموت حيدخله منين مم. هو محجوب بجدار يقولك يبقى معنى كده إن ملك الموت مكانه غير مكانه حيدخله حيدخله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذن فيه أين للمكان يسال عن أين ملك الموت يجوز السؤال عن ملك الموت باين يبقى ملك الموت يجي في مكان ما ينفعش يتسال عنه باين في المكان بتاعنا إن فلان ده موجود في المكان الفلاني يبقى ما حدش موجود في غيره انت قابلك ازاي لا ممكن ملك الموت يروح يقبض روحه وينتزعها اذا اين هنا الغيبيه زمان ملك الموت فيها غير زماننا مكانه غير مكاننا يعني لو قلنا مثلا واحد مات في امريكا واحد مات في اليابان في نفس اللحظة ده اول الارض وده في اخر الأرض. في نفس اللحظه اللي بيخبط روحهم مين هم يردوا عليه واحد ثاني ولا ملك الموت هو اللي موكل بذلك ربنا سبحانه هوكل ملك الموت بقبض الارواح كل يتوفاكم ملك, ملك الموت الذي وكل بكم فزي ملك الموت بقى لو انا بقى بحسبها المقاييس النا احنا المكانيه مم. والزمنيه بتاعتنا اصل هيجي برده في موضوع النزول يقول ده بينزل الثلث الاخير في مصر غير الثلث الاخير في ليبيا غير الثلث الاخير في البحر بقول لك ازاي فواقع في اسبه التوقيت المحلي بتوقيت جرينتش <تصفيق> اخبر لك ازاي بيقيس على ربنا سبحانه وتعالى شفتوا هو بيقيس عالم الغيب على عالم الشهاده بيستخدم قياس تمثيلي وشمولي على الله عز وجل. وهذا لا يجوز تم ملك الموت حيعد إذا؟ ده لما يركب طيارة من اليابان ويقعد خمسة وعشرين ساعة عشان يوصل للرجل يقبض أجله في أمريكا يبقى في الحالة دي اتأخر عن موعده كام؟ خمسة وعشرين ساعة والأجل مكتوبة مقدرة أنه في اللحظة دي لكل أجل كتاب أيزا معنى ذلك أنه حتتعطل حكمة ربنا سبحانه وتعالى كل دلك بسبب الفهم السقيم أنهم يريدون أن يقيسوا الخالق على مقيس نحن فهنا نقول لا أين مكانية؟ بس ستانى بين مكان في عالم الغيب ومكان في عالم الشهادة مكان عالم الغيب ما عرفش هو هيه العرش الشكله إن ما عرفش كيفية السؤال للعرش ما عرفش يا أخي ربنا سبحانه تعالى فوق عرشه في السماء والرسول صح ان يسال جريء أين الله فقولك لا لا لا لا ما لا لا لا لا يسؤال عن الله بأين وث filt食 كبير لهو مكان لك لا يسؤال عن الله بأين أصل أين في المكان وكل من كان في مكان فهو م Warren أهو ملك الموت في مكان يقبض الأرواح وهو م obviamente وبيعبد من قدار إذا فهمنا هذه النقطة علمنا أن ما أخبر الله به حق ورسول قال أين الله وهو صادق في قبري والعيب في عقولهم وفي أفهامهم عشان كده أقول لك إيه؟ تمحنا الأولي يا شيخ والرايح نفسنا استوى معناها استولى وقهر نقول ما ينفعش برط لو قلت استولى وقهر من اللي كان بيحارب ربنا واللغة لا تساعدك فإن قال قائل وهو نقطة مهمة جدا بالنبه لها كل المشاهدين إن ده مذهب الأشعري قال والله ما هو مذهب الأشعري تقصب الأشعرية من؟ الـ الـ المنتسبين للإمام أبي الحسن الأشعري طيب المنتسب للأبي الحسن الأشعري يأخذ عقيدة الأشعري ولا يأخذ عقيدة الجهمية والمعطلة اللي بيتبناها أغلب الناس في العالم أقول لك ده عقيدة أهل السنة الجماعة هذا كلام الأشعري واضح بنصه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة سلفي المعتقد محب ومكلم سلفي على من هذا السلف الصالح يقول وقد قال, وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية الكلام ده لأبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة وذلك نقول للناس احنا على الأشعرية التي كان عليها الإمام أبو الحسن الأشعري في آخر حياته لما قال وكتب عقيد الأهل السنة في كتاب الإبان عن أصول الديانة لأن أبو الحسن أشعر كان على الضلال قبل كده فتاب ورجع ودافع عن مذهب الحق اللي كان عليه لأمام محمد محمد المنحرفون عقاديا في, في الأسماء وصفاته وغيرها, وغيرها يعني نقدر ننسبهم إلى الفترة الأولى في حياة أبو الحسن أشعاري مجتمع الأشعر أصلا أشعر يتاب من الكلام ده كله يعني قبل التوبة مرحب ما, ما قبل التوبة ما قبل التوبة ده ماذا بالمعتزل يعني كان, كان معتزل أصلا إيه. إيه. أبو علي الجباء اللي هو نشأ في حجره اللي تجاوزهمه يعني ده كان معتزل وربع المعتزلة مم. فهو شاف النبع السلام وقال له في رؤية يعني يا أبو الحسن انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق مم. انصر أهل الحديث انصر قال الله وقال الرسول فقام وكتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة اللي أنا بقرأ منه دلوقتي النص اللي يثبت أن أبو الحسن الأشعري غير معتقد الأشعري الموجود الآن وإحنا نقول الكلام ده لأن إخوانا في, في, في, في الأذر وفي غيره يتبنون هذا المذهب عند أن ده مذهب الأشعري لا ده فيه لبس الأشعري غير الأشعري غير المنتسبين إليه مذهب الأشعري اللي احنا نقول به وندين الله عز جل به هو ما كتبه بنصه في كتاب الإبان عن وصول الديانة وده متفق على إن كتابه وكان في قريبا مؤتمر من فترة يعني شهور قليلة عن أبو الحسن أشعر فأنا نخشى أن يكون تكريس لفكر خطأ ونسبته إلى, إلى الحسن هذا الشعر. الإمام الوضع وهو منه بريء ولذلك يقول هذا النصه واضح زي الشمس مم. اللي يقول استوى استولى فليس من الأشعرية المنتسبة إلى أبو الحسن أشعر في شيء بل ان مذهب الحسن أشعر هذا نصه بقول شوف أشيك مصطفى عشان بس يبقى النص واضح ده نص كلامه في الإبان وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية خوارج إن معنى قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى أنه استولى وملك وقهر والمعتزل هم قلوا بالكلام ده وأن الله تعالى في كل مكان يملك فرق دول قالوا بهذا القول قالوا بهذا القول مم. يبقى المذهب اللي يقول استوى استولى اللي بيدرس للناس هذا المذهب مذهب الجهمية مذهب المعتزلة مذهب الخوارج الحرورية هم بيقولك أن الجماعة دول بهم اللي موصوفين بالإرهاب وما شبه ذلك إرهاب إيه اللي بنتكلم عنه هم قلوا هذا كلام ما بحسن أشعر ي وقد قال قائلون من معتزل الجهمية الحرية إن معنى قول تعالى رحمة العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله تعالى في كل مكان ربنا فين تسألوا لك موجود في كل الوجود وربنا سبحانه على العرش إنما الجهم الصفان اللي هو قال زي الروح في الجسد موجود في كل وجود موجود في الحمام شوفوا بالحسن أشعر بقول إيه لأنه نبع الحكاية الحمام دي والأماكن القذرة فبقول لك إيه وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق مم. اللي بقول استوى استولى جحد أن يكون إن ربنا صلى الله على عرشه كما قال الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما ذكروه كلام أبي الحسن الأشعر والله يا شيخ مصطفى سبحان الله بقول لو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله تعالى قادر على كل شيء وقدر على الأرض ومستول مستول على الأرض ومستول على السماء ومستول على كل counties لأن الله قادر على كل شيء. والأرض لله سبحانه وتعالى قادر عليها وعلى الحشوش الحشوش اللي هو الأماكن القذرة بتاع التخليه المكان اللي بيروح ويتخلوا فيه في الغائد وكذا يعني وكما هو قادر على كل شيء وكل ما في العالم قادر عليه فلا يجز ان يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها وزعمة المعتزلة والجهنية حتة حلوة قوي دي دكتور معلش السامس مسمح نوضحها شوية اللي هو بي بيقول فيها الذين يزعمون أن استوى بمعنى استولى استولى على العرش طب ما هو استولى على الأرض استولى استولى على كل, على حاجة. كل أماكن يعني كل أماكن الذي يميز ما الذي يميز يقول لك لازم يختص بالعرش دون مم. الأشياء كلها ثم يقول وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية يعني الأماكن القزرة تقل الحمام اللي يقبل إنسان يتواجد فيها ولك ربنا في كل مكان وهو يستدل بهذا من على هذا بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم من فوق عرشي يرانا ويسمعنا ما واضحه قوي نعم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والعرض ما يكون من نجوة تلاسة إلا هو ربعه هو فوق العرش وسامعنا وشايفنا ولك إزاي نعم. فهيقولك لهو معكم يعني ما على العرش هو موجود في كل الوجود ده عقيدة الحلولية وعقيدة الجهمية اللي تسرب الكلام منها للصوفية إن ربنا حل في جميع الأشياء وحل في البدى وحل في غير ولذلك تسمع بعضهم أقولك إيه الصلة قوية بين الأشعرية والصوفية تلاقي الأشعر صوف لأن حلولية بس حلولية الج شبكوا ببعض أو نفس الفكر والمعطقة طب بالمناسبة حديث التنزل ينزل ربنا في, في الثلث الأقير من الليل ألا ينافي هذا أو شبه من الشبهات م. مسألة الـ الـ الـ الفوقية لا لا ينافي الفوقية لأنهم فهمين النزول أن ربنا سبحانه وتعالى شخص زي البشر بينزل م. من على عرشي في فيلزمه خلو العرش وينزل من السماء الأول السبعه للسته للخمسه لغايه ما يوصل لايه للسبت الدنيا لان متخيل ان ربنا زي البشر هو نفسه معتقد كده عشان كده بينفي النصوص طب انت اعتقدت الخطا انا ما اعرفش كيفيه النزول ولا اعرف كيفيه السماء الدنيا نثبت كما جاء في النص يعني واحد يقول صحيح نزولا لكن نحترز ونقول يليق بجلالي وكمالي ده حتى شوف من المواقف محمد بن طاهر المقدسي بيقول الشيخ ابو جعفر الهمداني حضر مجلس الاستاذ قبل المعالي الجويني امام الحرمين لون كان اشعر كان على عقيده المتكلمين يعني يقولون ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان وليس على العرش واحد يتكلم في نفس صفه العلو يكون كان يقول كان الله ولا عرش ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان اقبلك ازاي لان واحد من هم يقول لك ايه لو سئلت اين الله فقل كان حيث لم يزل معين الرسول سأل الجريعة إن الله قال في السماء مم. فالكلام واضح أأمنتم من في السماء السماء معنا العلو العلو ممتد إلى فوق العشر فهو قاعد يتكلم فقال له سيبك من حكاية دي أنا عايز أسألك يا أستاذ أبو جعفر الهمدني بيسأل مين أبو المعالي الجوين فبيقول له إيه بيقول له يا أستاذ أنا عايز أسألك عن حاجة كده الناس العامة اللي قاعدين دول ما بيتكلموش بكلامك دي ما فيش واحد منهم بيقول يا الله طلب العلو م. توجه للإيه؟ <تصفيق> للعلو نعم. الى من وسع كرسي يوز السماءة والأرض سبحانت. لا يلتفت يمنة ولا يسر فازاي ندفع عن نفسنا هذه الضرورة اللي انت بتقول عليها ده تشبه لو انت تكلمت على العلو بالفطرة الناس لما تدعو ترفع حلطول رأسك قلبه على طول بيطلع لفوق لانه الفطرة كده لان ربنا سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش بيقول يا رب فيرفع ايده لفوق ويتوجه اليه من فوق العرش ف فابو المعالي الجوني لطم وجهه وقال ولطم على راسه وحيرنا الهمداني حيرنا همداني لان كلمني بالفطره الفطره بتقول فعلا الواحد لما يكون في كرب ولا حاجه تلاقيه يتوجه تلقائيا الى ايه رب العزة والجلال فوق عرشي فانت قاعدين تقولوا لا ربنا مش في العرش ولا تثبت الله جهه زي من ضمن الكلام اللي بقول لك ايه ما ان ربنا سبحانه وتعالى في العلو فيبقى أنت أثبت لله جهة طب وإيه المشكلة يعني المثبت ربنا سبحانه وتعالى أنه وفوق العرش ولذلك قولك إيه أنا عايزة إذا كان الرجل ده يعني فهم مذهب السلف زي ما بقولهم أنا حسأله سؤال ما عرش يجاوب عليه ربنا في جهة ولا مش في جهة فلو قلت ربنا سبحانه وتعالى في العلو يبقى أنت أثبت جهة والجهة مخلوقة كأنه في شرق شمال يمين فوق تحت إلى آخر الجهات الستة يعني ولذلك احنا نرد عليه اللي يقول في جهه نقول له الجهه دي ما ثبتتش في القران ولا في السنه نافيا وثبتا كلفظ لفظ جهه نقول ربنا في العلو في السماء فوق العرش فإن كنت تقصد جهه علو تحيط بالله ان ربنا داخل السماء زي ما بتعتقد فهذا باطل وان كنت تقصد جهه سفل ان ربنا في في جهه سفل فالله ليس كذلك لان الجام صفوان اللي اصلا ده مذهبهم قال ان ربنا في كل مكان فهتفرق ايه ان انا اقول سبحان ربي عن سبحان ربي الاسفل فكان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل نحو ليه لأنه معتقد ربنا في كل مكان شوف, <تصفيق> شوف الضلال وصل فيه نحو يقول سبحان ربي الأسفل ويستهكم فأنت بتعمل كده ليه يقول لك ما هو في كل مكان فوق تحت كلها واحد فليه أقول الأعلى ما هو للأسفل وخلال كنت تقصد جهة حتى صح. هذه الأقوال الرد القرآن عليها ذكر لفظة العلو وهو طيب. العلي تعالى الله عما يقولون علوا كبير صحيح. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فهنا بنتكلم على ان, إن كنت تقصد جهة علوا لا تحيط بالله والله فوق عرش كما أخبرنا بائن من خلقه لا شيء من ذاته في خلقي ولا خلقه في شيء من ذاته فالله عز وجل قال الرحمن العرش استوى وهو من فوق العرش يعلم السر وأخفى ويعلم كل صغيرة وكبيرة في خلقه ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى احنا ما كيف ينزل ولا كيف ياتي انا شفت يا اخي عشان اقول لك يعني انت بتقول دلوقتي هو م... لو كان بينزل يبقى كذا وكذا ليه هو ربنا سبحانه وتعالى انسان بتقيس عليه ولك ازاي ياتي لفصل القضاء كل ما ياتي يبقى متحرك ومحدث ابدا ايه الكرسي جاءت الشيخ مصطفى لتدل الناس على كل انواع التوحيد مش بس توحيد العباده م. لا وتوحيد الربوبيه ان الامر له وان النهي له وينبغي ان يطاع في ولا يطاع غيره في معصيته ولذلك هم يقول ربنا سبحانه وتعالى في آية الكرسي أثبت توحيد العبادة وتوحيد روبي وتوحيد الأسماء والصفات وهو لن تستقم هذه المعاني إلا إذا وحدت الله وأثبتت وأنه فوق جميع الأشياء فالله عز وجل هو رب واحد له كل شيء نعم الأسماء والصفات وكل كل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى الكلام كله على إله واحد تبارك وتعالى فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني لما أخبرنا عن يعني على العرش جاز ان نسال اين الطه والرسول اللي قال لو انا قلت حاجه كانك انت بتعدل على النبي عليه الصلاه والسلام تقول لا يسال عن الله باين يبقى, يبقى هذه المشكله مشكله كبير جدا فواحد لك لكن انا بس عايز اسال سؤال في قضية العلو يعني إثبات صفة العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى اليست هي عقيدة تدفع بالتالية المنطقية يعني شبهة الحلول والاتحاد أهم هذه القضية لذلك يقول لك إيه؟ الحلول والاتحاد ناشئ من أمرين الأمر الأول مذهب فلسفي جهمي هو مذهب متكلمي اللي قالوا إن ربنا في كل مكان زي الروح في الجسد كده. زي ما قال الجهم صفواء ربنا موجود في كل وجود دي عقيدة باطلة ونقول لجميع المشاهدين لا تعتقدوها ربنا فوق عرشه وهو يعلم ما في كل مكان ويدبر ما في كل مكان لأن الله لا ينخلط بخلقه او لا يختلط بخلقه كما نخلطه بالأقذار والأنتان ان ربنا موجود في الحشوش والأخلية والأماكن القذرة هذا اللي لقى ربنا في كل مكان يبقى موجود في الحمام فهتوقف أنت بتدرش تتكلم فيه هذا فلقى ربنا في كل مكان دي عقيدة باطل الصوفية لما قالوا إن إحنا من شدة الحب بنا وبالربنا كل واحد حل محل التاني واتحدوا في بعض فهذا اسمها حلولية التصوف حلولية التصوف ضي حلولية الجهمية وهذا مذهب باطل الكفري وهذا مذهب باطل الكفري وكلاهما باطل وإن كان صاحبه طبعا لا يعرف فهم عزوره <تصفيق> بجهل لكن هل <تصفيق> نتكلم على أساس ان هذه المسألة اللي يقول لك أن ربنا في كل مكان كلامه باطل يعني أذكر يا شيخ مصطفى واحد من إخواننا المشايخ نسأل الله طبعا أن يرحمه وأن يغفر عليه <تصفيق> ابن مال عامل كتاب اسمه حق الله على العباد وحق العباد على الله فبيقول بيدافع بشدة عمن يقول إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بأين واللي يسأل بأين يبقى مشبه وهذا كلام باطل لا يجوز في حق الله فبيقول إيه الإشكالية يعني لو إحنا سألنا عن رئيس من الرأساء أين هو فقلنا هو موجود ولا نعرف أين ولا نعرف هو موجود في أي مكان في أي مكان تلاقي موجود أخي بلك إزاي لكن لا نعرف أين هو الآن ده كلامه يعني ألا يبقى إحنا كده حكمنا بعد موجود الرئيس ثم يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور على إن الجماعة اللي هم بقولون ربنا يسأل عنه بأين معين الكلام ده لازمه خطير جدا لأين الله الرسول على السلام فيصف الرسول بالعامة ده يعني لا هو طبعا لا يدري ما يقول فأنا وأنا برد عليه في الكتاب عملته اسمه توحيد الصفات بين عتقاد السلف وتوحيد الخلف قلت سؤالتها بحاجة واحد افرد واحد عايزي قابل الرئيس مقابلته ممكن ولا مش ممكن أقولك ممكن هو أصلا الرئيس إنما جعل لرعيته خبلك إزاي بالنسبة لنا كمخلوق يعني فرح يقبله في المكان الفلاني ملقاش يقبله وضوع عليه لغاية ملف جميع المحافظات وجميع القرى وجميع النجوع عشان يقبله برضو ملقاش كل ما رح في مكان ملقاش يبقى في هذه الحالة أنت حكمت بوجوده ولا بعدمه هي دي القضية فالله عز وجل لأنه وسع كرسيه السماوات والأرض أخبرنا أنه فوق عرفه وهو يدعى من اعلى لا من أسفل وأن جميع القلوب تتوجه إليه خصوصا في مثل هذا الشهر الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فأمرنا بأن نتوجه إليه وأن ندعوه وأن نرفع أكفة ضراعة إليه ولذلك تواطرنا وسلم أنه كان يرفع يده إلى الدعاء وأنه كان يرفع وجهه إلى السماء قد نرى تقلب وجهك إيه في السماء فلنولين لك قبله ترضاها ان رسلنا قال يا رب يعني مش عايز يبقى على قبله اليهود كانوا يتوجهون الى بيت المقدس فوجههم الله عز وجل الى الكعبه لانه كان يتوجه إلى من فوق السماء لك لا لا اصل قبله السماء قبله الدعاء مش ان ربنا فوق العرش ابدا قبله الدعاء هي قبله الصلاه انك تتوجه في دا قيمه الدعاء لكن المسلم بيتوجه إلى من فوق السماء أي واحد حتى عقيده العجائز يتوجه الى من فوق السماء يبقى احنا بنقول دلوقتي كونك ما تعرفش إن الرئيس فين فغيرك يعرف بل كل وسائل لم تعرف تتحرك معه يمنة ويسر ويعرفونه إذا كان هذا في حق المخلوق يبقى الخالق من باب أولى فوق جميع الأشياء ومقدر شئيسه بقى لو كان كذا يبقى كذا لأن هذا سيعطل جميع معاني الكمال الورض في أية الكرسي أية الكرسي جاءت في إثبات صفات الكمال لرب العزة والجلال وجاءت في إثبات ربوبية الله عز وجل لخلقه وأنه سبحانه استوى على عرشه وجاءت أيضا في إثبات توحيد العبادة لرب العزة والجلال اللي هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سواء فمثل هذه المعاني إزاي إحنا نضيعها في لحظات ونقول لا ربنا ما واش على العرش وربنا لو قلتنا على العرش بأنت مشبه ويبقى أنت كده يعني جسمت الحق سبحانه وتعالى وهذه نصص مهمة للتشبيه والجسمية فأولها حتى وإن لم يحتمل النص التأويل في معنى حضرني دكتور هنا في وهو العلي العظيم الربط بين هذين الاسمين وبين أن يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ويقال في دبر الصلاة آية الكرسية آه جميلة جدا جدا لأن هو سبحان الله العظمة شيخ مصطفى يعني إيه العلة في أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر اسم العظيم بعد العلي أولا العلي أثبت كل أوصف العلوم <تصفيق> اللي هي المرض والنهاية له يعني حتى لو انتم برضو أصريتم على عبادة غير الله عسى وجل فالنهاية حيرجعوله حيرجعوله اللي احناقولنا فلا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك فالله عز وجل وسع كرسيوس سموة الأرض وكل هذه الخلاق لا تمثل شيئا فيما تحت قدم الحق سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشك بأخبرنا شباين هو تقولك وهو العلي المرجع في العلوله فلما كان له العلول مطلق أمر النبو سلم أن تكون في السجود سبحانه ربي الله يعني أقل درجة أعظم درجة خلينا نقول أعظم درجة في العبودية والخضوع بتبقى في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه زي ما رسوله السلام عليه الصلاة قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد طب هو ساجد يقول إيه سبحانه ربي الأهم. الأعلى فيثبت العلو لله علو الشأن في كل حد فيذكر اسم العليه اللي فيه صفة العلو اللي احنا بنقول في السجود سبحان ربي الأعلى يعني كل الفرق التي نفت العلو بعدت عن الله وهم بيقولوا سبحان ربي الأعلى وأقرب ما يكون <تصفيق> عبده من وهو ساجد يعني حتى, اللي, حتى اللي, اللي بيجدل في القضية شيخ مصطفى نعم. هو نفسه لازم يصلي فهو بيصلي لازم يقول ايه سبحان ربي الأعلى اللهم اللي يكون واحد خرفان بقى زي الجامل صفان وقول لك سبحانه ربي الأسفل كان يقول هذا والله وليس كفروا بسبب هذه الكلمة يعني يعني شوف سبحانه الله فأقول سبحانه ربي الأعلى تم إيه السر بقى في اللي يقول بعدها العظيم والعظيم هيبقى السر ده نكشف عنه في الحلقة القادمة الحقيقة يعني انا يعني نبضات قلبي تزداد ودقة قلبي تتوالى كلما اقتربنا من نهاية هذه الجولة والتطواف الروحي مع آية الكرسية العظيمة نحن كلال هذا الشهر المبارك الكريم يعني نعيش في معاني التوحيد الجليلة العظيمة ونحن نتحدث عن الرب الذي نصوم له والذي نصلي له والذي نزكي امتثالا لأمره سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بتلاوة كلامه العظيم وقرآنه الكريم يعني بقيت حلقة واحدة نختتم بها الكلام عن آية الكرسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التوحيد نعيش عليه ونرفع رايته ونموت عليه بإذن الله تبارك وتعالى ونبعث تحت راية سيد اللهم الموحدين اللهم صلوات الله, الله وسلامه عليه وسلامه علي. في ختام الحلقة أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة شكر الله لك واجزاك الله خير فيكم بارك الكتور. الله فيكم وبركاته وبرك الله. المشاهدين اللهم محمد أعزكم محمد الله وشكرا لحضراتكم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعله مجلسا مباركا في في رحاب آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وكذلك أشكر بخرجنا هشام النجار ويزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه